إ ِ م الله الرحمن َِ ي الرحيم <تصفيق> فزلزالها واخرجت الارض اثقالها 「おいしいで Come on. الله الرحمن الرحيم والعادات قد فازوليات قد ف ا ز و ا ت And Muriel, you see, I'm not a man of God. بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم والعليات خلف العليات خلفا ا ل م و ر ي ا ت ق ل ح ف المغيراس رقا فاثرن به نقعا Thank、mm -hmm. you. 「こんにちは」<音楽> I'm s o r f e ا ل ق ا ر ع ة ما ق ا ر ع ة وما دعاك ما القارع 「私の手を借りてもらう」 「そんな内省や Whoa.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 ك ا ل ا ى سوف تعلمون ثم ك ا ل ا ى سوف تعلمون كذا دعوه علم ا ي ق ي ن لترون الجحيم ثم ترونها ثم لتسالون يومئذ عن عين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و ت و ا ص في الحق و ت و ا ص في ا ل ص م بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه و ا ل ا م ز الذي جمع مدى وعزده وانما ل هو احوالك موسوعه ا ت ن ا ب ل س ي ل ل ا ل و م ا ل ا س ت ا م ي ه ب س الله الرحمن الرحيم انت وكيف فعل ربك باصحاب ا ل ف ي ن اين يجعل كهدهم في تقليل وارسل عليهم ط ي ر م ابابيل ترميهم We、yes, are here. Yes, あ。<Yeah. S 2> yeah.